Fifty Languages Shanaqara iira Thamaniya-tun-wakam-sun Thamaniya-wakam-sun abq har ajzau ارسم رجلا ارسم رجلا الرأس أولاً الرجل يرتدي قبعة قلغ خرب الشعر لا يراه احد <تحق> الشعر لا لا يراهما احد ايضا لا يراهما احد ايضا <تحق> <الضهر> لا يراه أحد أيضاً الظهر لا يراه أحد أيضاً سنخمر جمر سورة ساش أرسم العينين والفم أرسم العينين والفم الرجل يرقص ويضحك الرجل يرقص ويضحك الرجل له انف طويل الرجل أنف طويل. هو يحمل بيديه هو يحمل بيديه عصا حَ ضَر ضَل يَشَجُ هو يَرْتَدِي وِشَاحًا حول العنق هو يَرْتَدِي وِشَاحًا حَوْلَ العُنُق جِ چِمَف چِ چَ الفَصْلُ شِتَاءٌ, والجو بارد. الفصل شتاء والجو بارد. اخر لشش الذراعان قويتان الذراعان قبطان الاقعخري لشش الساقان ايضا قويتان الساقان ايضا قبطان خشفر وسم خشئقو الرجل مصنوع من الثلج الرجل مصنوع من الفلج عش غنشجي بلتوي شغب هو لا يرتدي بانطلوناً، بانطالاً ولا معطفاً هو لا يرتدي بانطلوناً ولا معطفاً عو خلفغر شئة الأرب لكن الرجل غير بردان لكن الرجل لا غير بردان عر وصل هو رجل من ثلج هو رجل من الثلج